لذلك ما تكلم السلف وخاضوا في تخصيلات قول, قول بالمعية على نحو المقال وردوها إلى نصوص العلوم إلا عندما ظهرت شبهات أهل الأهواء وإلا في الأصل أن تبقى كما كانت دون رد إلى المصوص الأخرى وذلك أن المعية مداما تتعلق بذات الله عز وجل وبعلمه وإحاطته فلا فلابد أن يفهم العاقل أنها معي حقيقية على مالك يليك جلاله وأن الله مع خلقه مع حقيقة ولو لم يكن بذاته وذلك أن عظمة الله عز وجل لا تقاس بعظمة أعظم المخلوقات من حيث أن نتصور أو يتصور بعض المتواهمين مسألة المسافات أو القرب الزمن أو القرب المكان فيما بين المعية بين خلق بين الله وخلقه والمعية بين الخلق والخلق وذلك أن الله عز وجل أعظم من كل شيء والمخلوقات أمام عظمة الله عز وجل لا تكاد تساوي شيئا لا تساوي شيئا فالحقير أمام العظيم لا يمكن أن يقارن بالمسافات ولا بما يشبه يعني تقديرات المخلوقين في مفهوم المعية ولله المثل الأعلى من أجل أن نقرب مفهوم السلس القديم بمعنى المعية ولله المثل الأعلى المخلوقات نفسها والله ليس كمثله شيء المخلوقات نفسها النسبة المعية بينها النسبية قد تتفاوت بين بينها وبين بعضها تفاوت عظيمة فلو تصورنا شيء من أسر المخلوقات اللي شاهدها المخلوق ويشاهدها المخلوق وجعلها أمانة ولنفترض ذرات من التراب جعل الإنسان أمامه ذرة من التراب في أقصى طاولة من هنا وذرة من التراب أخرى في أقصى من اليمين واخرى من الإساء في حجم الذرتين والنسافة بينهم نجد بينها بعد شاسع أليس كذلك لكن بالنسبة لك أنت هل يعتبر البعد شاسع إمكانك تمضي ذلك على هذه وهذه وتجمع بينها فنسلة المعينة فيما بين العظيم والحكير لا يتكلى فيها ولا ينبغي للناس اللي يخوضون ولذلك ينبغي أن نقول معية الله عز وجل لخلقه معية حقيقية على ناليك بجلال الله عز وجل وما اضطر السلف للجمع بينها وبين النصوص الفوقية والعلو إلا عندما خاض الخائضون وتكلم وتكلموا في الله عز وجل بما لا يليك وكان بيبودي أن ما أتكلم مثل هذا الكلام لولا أن المسألة سيرت فكان لابد في مثل هذا الدرس المتخصص أن أشيج بإشارة وأرجو أن يعفو الله عننا فيما نقول وأن سامحنا ولعل في هذا الاجتهاد إن شاء الله خير طيب ما اكتفي بهذا وصل الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمال وصلنا سبحثم في التحول نعم ايه اشتكمال القواعدة اخذنا كم قاعدة 227 صرحة 227 مقطع ثالث وانذا لا نحتاج لنا نقرأ اخذنا نسحة التسليم لله تعالى والتسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ورد علم ما عليه الى عالمه كذا وعدم عدم جواز او تحريم الاعتراف بالشكوك وشبه التاويلات الفاسده القاعده الرابعه أنه لا يمكن ولا يتصور عقلا ولا شرعا ان تاتي دلاله العقل مصادمه لدلاله الشرع أنه لا يمكن ولا يتصور ولا صح لا عقلا ولا شرعا أن تأتي الدلالة العقلية مصالمة للدلالة الشرعية هذا مستحيل طبعا قد يرد إشكال عند كثير من الناس وهو الإشكال الذي أورده من الفلاسفة لقصور فهمهم للشرع ولقضايا البدهيات الشرعية بل حتى العقلية وهو أن يقال إذن ما معنى أن ترد بعض النصوص لا يعطلها بعض الناس فنقول نعم هذا يرد بالنسبة لأفراد الناس أفراد الناس قد يرد عند أحدهم نص من نصوص الكتاب والسمة فلا يعطله أو يستبه عليه أو يظنه لا يمكن عقلا لكن إذا تأملنا وجدنا ليس العيد في النص ولا يمكن أن يكون العيد في الوحي لا يمكن أن يكون العيد في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل يجب ويتعين أن نأكدح أو أن نرجع إلى العقل نفسه لأن العقل من هو؟ العقل هو تفكير هذا العقل هذا الإنسان العاقل هو تفكير هذا الإنسان ليس العاقل شخصية مستقلة مجردة مقدسة أو منزها عن الخطر العاقل ما هو إلا نتاج التفكير عند هذا الإنسان الآن يسميه الناس التفكير أو جزء منه التفكير التفكير راجع إلى المفكر نفسه هو المفكر هذا إنسان ضعيف محدود الطاقة محدود العلم محدود التصور محدود الخيال يعتريه الخطأ والسهو والنسيان والخلل والهوى والوسواس وسبوهات الشيطان ونزعات النفس الأمارة بالسوء كل هذه تعتري العقل إذن فتير ذي قام أنه عارض النص أو أنه لا يعقل النص إذن فبسلت تقدير العقل أو إعطاه أعكبار فرط الشرع هذه مغارضة لأنه ليس هناك عقل مجرد بين السماوة والأرض يرجع إليه ويقال أنه معصوم العقل هو نتيجة تركيب العقل والعقل هو الإنسان هذا المحكوم الفاني الضعيف المحكوم بعوارض الحياة وعوارض الموت إذن فلا يتأكى عقلا ولا شرعا أن نتوهم أن يعارض العقل الشرع معارض حقيقه إذن لا يصح أن يقال العقل يشهد بغد ما دل على ابن كما ذكر هنا عن الراز وامتال القائد الخامسة أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع أن الشرع هو الأصل وأن العقل تابع وهذا رد على عبارتهم العقل أصل النقل عبارتهم العقل اصل النقل هذه عبارة باطلة وسبب ذلك أيضا انتكاس المذاهيم وسترون الرازي والمخلاسة من قبله والمتكلمين من قبله يقولون على الأصل العقل أصل النقل يعني العقل هو الأصل في فهم الشعب فقيل له لماذا؟ قالوا لأننا لا نفهم أوامر الله عز وجل ولا نواهي ولا نفهم أمور الغيب الوالدة في الكتاب السنة إلا من خلال العقل إذن ما دام العقل هو الوسيلة إذن هو أصل النقل وهذه مغالطة انطلت على كثير من صغار المتكلمين وأتباع هؤلاء الفلاسلين طبعا الإنسان الأول وهنا قد يرسر بهذه المقولة ويقول فعلا نحن لا ندرك كثيرا من خطاب الله عز وجل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي والخبر النبي يقول إلا إذن العقل هو مع أن هذه مغارقة هذه يعني مقدمة خاطئة بنيت عليها نتاج خاطئة أولا العقل ليس أصفر انما هو وسيلة والوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية الوسيلة لا يمكن أن تكون أكبر من الغاية هذا ناحية الناحية الأخرى أن العقل مرشد إلى ما هو أغم منه او دليل على مدلول أعظم ولا يمكن أن يكون الدليل أكبر من المدلول الآن دليل, دليل المبصر على طلوع الشمس ما هو؟ أليس عنده بصر؟ فالعين دلت على طلوع الشمس فهل هي أكبر من الشمس؟ هل هي أعلم من الشمس؟ بل تحداها أن تتصدى للشمس بقائك معدودات فإذا كانت العين دلت على الشمس فصارت دليلا لا دل لا يدل هذا على ما أكبر من الشمس فكذلك إذا كان العقل دلنا على صحة الشرع وعلى أن الشرع كذا وكذا فلا يعني أنه أكبر من الشرع لأن الشرع كلام الله عز وجل ووحيه فلا يمكن أن يكون العقل المخلوق الضعيف اكبر من كلام الله وعظم ودليلا أو حاكما في كلام الله عز وجل وكلام عصور فهناك مثلا أيضا واضح ضربه الشيخ الأسلام بن تيمية وأورده وابن القيم وأورده الشارع في مقام آخر هنا يقول إن العقل صحيح أنه دلنا على معاني الشر لكن حينما دلنا لا يعني هذا أنه أكبر ومثال ذلك أن الشر بمثابة العالم المرجع للأمة أليس كذلك الشر بمثابة العالم المرجع للأمة والعقل بمثابة العامي الذي يعرف مكان هذا العلم يعرف مكانه فلو افترضنا أن إنسان له مسألة في الدين وسأل هذا العامي الذي هو العقل قال له من أسأل في أمر دين عندي مسألة في الدين طبعا من البدريه أن العقل يقول اسأل العالم وأنا أذلك عليك انا ادل عليه سيذهب هذا العامل الذي هو العقل لهذا السائل الى العالم ونفترض أنه ذهب به فلاما وصل لما وصل الى العالم تبين لنا المثل هناك دليل ومدلول عليه الدليل هو العامل الذي يعرف العالم ومسكن بيت العالم ومسكنه والمدلول عليه هو العالم فالسائل عندما وصل الى العالم ساله عن امر دينك فاخذ العالم يسكي فاختربنا ان العقل قرأ له ب يعني عليه فقال له لماذا تسالني العالم تسأل سالني انا قال لي لماذا سألت قال لي ان انا اللي صح هذا ما خطا اذا كان العقل يدل على الناقل لا يعني انه اضمنه لكه دلالة وسيط ودلالة وسيلة كعلى الله عز وجل وسيلة إذن فلا يتأتى أبدا أن يكون العقل أصلا طبعا هم المتكلمون كانوا فإذا عرضه أما أمنات العرض العقل قدمنا قد العقل فينبني على هذا قاعدة السادسة وهو أنه إذا تعرض العقل والنقل أو ظهر التعارض أو توهم لألا أسلم إذا توهم أحد من الناس التعارض بين العقل والنقل فإنا نقدم من النقل بالضرورة بالضرورة نقدم النقل نقدمه حتى لو ما فهمناه بعض الناس يقول كيف نقدم الشرع في مسألة الأكبار والعقل فاحتار فيه احتار فيه ولم يصل نتيجة نقول نعم إذا احتار العقل في فهم الشارع فالشارع هو المقدم على التسليم على باب التسليم بمعنى نقول آمنا بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه الحق وصدق حتى لو فهمناه وننجعناه ننكس نسأل الله السلامة كما نكسه ونقول لا إذن ناخذ بالعقل وندع الشار فإذا تعارض قدمنا النقل بالضرورة القائد السابع هي أنه إذا توهم التعارض أيضا فهذا يعني أن في نظر العاقل عيب أو خلل إذا توهم أحد التعارض بين النقل والشرق فهذا يعني بالضرورة ان في فهم العقل وإدراكه خلل أو ضعف طبعا هنا جاء بقاعدة أنت من القاعد هنا جاء لا من أن نأخذ بقية من باب الإضافة يقول السيرة بعدما قال ذلك قال فهذا لا يكون تعارض العقل والنقل لكن إذا جاء ما يوهم ذلك أي ما يوهم التعارض بين السرع والعقل فإن كان النقل صحيحا فذلك يدعى أنه معقول ذلك الذي يدعى أنه معقول انما هو مجهول بمعنى إذا كان النقل صحيحا طبعا هذه مسألة ما تطرت لها أنا لأننا حينما نقول الشرع نقصد الشرع السابق بدون ما نستثني أو نستدرك حينما نقول الشرع نقصد الشرع السابق لا نقصد لحاديث ضعيفة أو لحاديث الموضوع أو مثلها مما لا يعتقد لكن الشرع نحترز ونحترز طي يقول فإن كان النقل صحيحا إن كان آية أو حديثا صحيح فذلك الذي يدعى أنه معقول أي يدعى أنه معارض العقل فإنما هو مجهول أي أنه جهل من العقل عاد إدراك الأمر جهل من العقل ولو حقق النظر لظهر ذلك ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح المعارضة هذا كلم سليم إذا كان الحديث رعيف أو موضوع فلا يصلح ان ناتي به في هذه القضية ونقول هو يقاوم العقل او لا يقاوم مناهج كون دراسه العقل السليم هي الصحيحه فلا يتصور ان فائز يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا نعم عقل صريح يعني سليم لا يمكن ان يتعارض عقل صريح يعني سليم من العوارض ولا هناك عقل في الدنيا سليم من العوارض عقل مجرد لا يوجد العقل مربوط بالبشر والبشر ضعيف مهما كان إذن الفلاسفة الذين قالوا بتقديم العقل القدامى كانوا يتصورون للعقل وجود مطلق في الكون وحيانا يعبرون به عن الله عز وجل ويعتبرون الشرائع من فعل الكهنة فإذا جاء عندهم تعارب بين عقل الشرائع الكهنة قالوا بتقديم العقل لأنهم يقصدون به شيء مقدس لا يأتيه الباطل وكأنهم يعبرون بذلك عن قدرة الله عز وجل لكنهم أخطأوا الطريق فالفلاسفة لأن جاءوا في الإسلام مقلدين لهم بدون بصير ولا روي بدون بصير ولا روي أولئك أبصر منهم الذين قاعدوا هذه القواعد لا يقصدون عقل الإنسان المحدود بهذا البشر انما يقصدون عقلا مجردا لا شبه وجود إلا في اذهانهم ويستعيرونه استعارا واحيانا يعبرون عن عن عن الملائكه بالعقول فاحيانا يعبرون عن قدرة الله بالعقول ففرق بين فهم العقل عند الفلاسفه وبين ما يجب ان يفهم في الإسلام وبين فهم المتكلمين الذين اقلدوا إذن فلا يتصور أن يتعرض عطل صريح ونقل صريح أبدا ويعارب كلام من يكون ذلك بنظير فيقال إذا تعرض العطل والنقل واجب تكليم النقل هذه القاعدة الصحيحة قلبها عليهم قلب القاعدة عليهم فقال إذا تعرض العطل والنقل واجب تكليم النقل لأن الجمع بين المدنولين جمع بين النقضين ورفعهما رفع من النقضين وتكليم العطل ممتنع طبعا هذا الكلام نبني على مصطلحات الفلاسذة وهذا يرى يكون مصطلح عقل صحيح يقول بها الفلاسفة وغيره يعني من الأمور المنطقية التي يقول بها كل عاقل فالجمع بين المدلولين جمع بين النقضين وقصده إذا جاءنا خبر يثبت وخبر ينفي في, في قضية معينة يعني مثلا جاء واحد يكون فلان مات وآخر يقول فلان لا يزال حي عندنا خبران لهم مدلولة خبر نفيد بالحياة وخبر نفيد بالموت المدلولان متناقضا الموت ضد الحياة أي كذلك فإذا جاء خبر هذا وخبر بهذا فلابد من الخروج من أحدهما إلى الآخر لا يمكن نجرب بينهم لا يمكن نجرب بين الموت والحين نقول الله هذا الرجل ميت وحي ما يمكن إما ميت وإما حي إذن اجتمع عندنا مدلولان هما نتضان اجتمع عندنا مدلولان هما نتضان فهذا المدلولان لا يمكن أن نجمع بينهما ولا يمكن أن ننفيهما رقعهما سواء قال نقول الله ما يمكن يكون حي وليس اختان واحد لكن يمكن نسميه لا حي ولا ميت ممكن اذا رفعهما ايضا مستحي جمعهما مستحي اذا لا من, الـ من الـ ان نقول لا اما الحياه إلا الموت هذا بتحقيق الخبر ورفعهما رفع للنقيضين وتقديم العقل ممتنع مثال ذلك مسألة شرعية واحدة مسألة شرعية واحدة الله عز وجل أخبرنا في كتابه على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن الله رفع عيسى إليه رفع عيسى إليه وما قتلوه وما صلبوه بل رفعوا الله إليه ولكن شبه لهم نعم ولكن شبها له طبعا الـ الـ الـ الـ النصارى أو اليهود الذين أرادوا قتل لا إله الله فرفع عيسى عليه السلام ثابت قطع بالكتاب والسنين هذا الخبر كثير من الناس يعارضه بعقله كل لا يمكن أن يبقى إنسان حي منذ آلاف السنين لا يمكن أن يبقى إنسان حي طيب بأقله. هنا اجتمع عندنا مدلولان أقول هؤلاء البشر المنكرة الملحدة تقول لا يمكن أن يكون عيسى حي بزعمه والخبر الذي جاء عن الله تعالى عن رسول الله سلم يقول عيسى حي يرزق في السماء وسينزل في آخر السماء فهل يمكن الجامع بين المدلولين؟ بناء على ما سبق لا يمكن لا يمكن يكون حي وميت في وقت ما سبق أيضا يمكن أن يقول لا حي؟, لا حي ولا ميت لا يمكن إذن لابد من أحدهما فجاء خبر عن الله تعالى وهو السمع والنقل يقول بأنه حي في السماء رفع الله ليه وعلى أقول هؤلاء التاخهة تقول بأنه لا يمكن فنأخذ بذلالة إيمان دلالة, دلالة الشرع وتقديم العقل المتنع لأن العقل دل على صحة السم نعم لأنه ما دام العقل هو الذي قال لنا العقول الناس المهتبية العقول السليمة المستقيمة أثبتت أن ما جاء الله تعالى حق وصدق فإذا سلمت ابتداء وهذه أيضا مسألة مهمة كان من فرض أن نضعها قائدة ولمن أن نراها قائد الآن وهو أن العقل السليم هو الذي دلنا على صحة السمع صحة الكتاب والسنة وإذا كان العقل السليم هو الذي دلنا على صحة الكتاب والسنة فهذا يعني أنه لا بد أن يسلم لهما بالبداهة لسيما أن العقل السليم يثبت عثمة الكتاب وعثمة نصح صح من السم وإذا أثبت العثمة وجب عليه ألا نناقض هذا نأتي لكثير من المتكلمين ونقول له أنت الآن استعملت عقلك في تأمل كتاب الله عز وجل كل نعم نقول ألم تدرك في عقلك ما كتاب الله حق قال بل الله يدرك هكذا يكون الرازم فكنت تقول أن ان كلام الله حق وصدق لا يمكن ان اتيه بباطل مني يضيفه يعني اخي اذا ما دمت تقول كان الله حق وصدق اذا كيف تقول الى تعالى قدمت النقل اذا تكون بذلك نقوت قاعدتك وتسليمك وانت ترى التسليم كراكله السليم الذي سلم بان الله امن الحق هو جاء عن الله فعن رسوله رجوانا حق وصدق لو اعترض في جزئية من جزئية الدين اعتراضا عقليا على يكون بذلك انتقض تسليمه كله على طوله لأنه أولا سلم ثم انقض تسليمه فكذلك المتكلمون الذين قالوا, قالوا بأن القرآن حق وما صح عن الإنسان سلام حق ثم جاءوا يقولون ما تعارض مع العقل من أكتاب السنة. ندفعه أو نأوله هؤلاء تناقضوا وناقضوا قاعدتهم لأن العقل قد دل على صحة السنة وذيب قبل قبول ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل وهذا صحيح ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل إذن هذا قلب الدليل علينا فنقول لهم رقولكم التي سلمت بالنص بالمبدأ ثم عارض سباعته صارت مجروحة مجروحة عدالة لأنه كانوا كانت شهدت بالعبد عدالة الكتاب السنة ثم بعد ذلك قدحت رجع الجرح لها وعليها فإذا العقل الذي يتزعون عنه معصوم مجروح العدالة عملكم هذا ولا يصبح يكون معارض لأن ما ليس بدليم لا يصبح معارض شيء من الشعب فكان تقديم العقل موجبا تقديم عدم تقديمه هذه عباره موجزه نوعا ما فكان تقديم العقل على الشرع في الاعتبار موجبا عدم تقديمه يعني تقديم العقل على الشرع في الدلاله فكان تقديم العقل على الشرع في الدلاله موجبا عدم تقديمه يعني يقول وكذلك العكس في يقول إذا أردت أن تقدم العقل معنى أن تكرمه إذا أردت تكرم تكرم العقل وتضع له منزلة فيجب أن لا تقدمه على الشر فكان تقديم العقل أي تكريم العقل موجبا عدم تقديمه أي عدم تقديمه اي تفضيل على الشر تكريم العقل يوجب عدم تفضيله على الشعر. هذا معنى بيضا تفضيل العقل يوجب عدم تقديمه أو عدم تفضيله على الشر يقول انتم تكرمون العقل فاذا كنتم تكرمون العقل فان تقديمه على الشر هانئ فلو أنت قلت كلامك أو لو أن يعني هذا المتكلم قال لأحد الناس كلامك أفضل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يصح ارتداء لكن يعتبر أيضا إهانة لهذا المقول له لماذا؟ لأنه فضله على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم فتفضيل إنسان لا يستحق التفضيل يعتبر إهانة له فبذلك إذا جيت بإنسان مثل متواضع جالس عند العالم جيت إليه وقلت فالله أنت أفضل من هذا الشيء وأكرم وأعز كان يظنك تستهزئ به وأتهينه فكذلك من منزعه أن العقل أفضل من الشرع أهام الأرض لأنه أفضله على معصوم فهذا معنى قوله فكان تقديم العقل أي تكريمه موجبا عدم تقديمه أي عدم تقديمه على الشرف فلا يجوز تكديمه وهذا بي الوضع العقل هو الذي دل على صدق السلام وصحته وأن خبره مطابق لمخبره فإن جازل تكون الدلالة باطلة فإن النقل لازم أن يكون العقل دليلا صحيح وإذا لم يكن دليلا صحيح لم يجز المتبع بحال فظل أن يقدم فصار تقديم العقل على النقل قد في العقل وعاصل الله وسلم باركاً نبي محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم ومتياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبارة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والدل بالعبادة والخضوع والدل والانابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا تنسي الثالثين الأصلين بأنهما توخيدها فيها نوع غموضة ولبس مع أن المقصود واضح المقصود واضح وهو أنه, أنه يقصد أن يوحد الله عز وجل بالعبابة كما أنه لا يطاع في غير الرسول الله عليه وسلم وحده من دون غيره من الناس لا يطاع في الدين أحد من الناس غير الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تسميتهم بالتوحيدين فيها لفس فالأولى أن يقرر هما أصلا هما أصلا توحيد المرسل يعني بأن توحيد الله عز وجل الذي أرسل الرسل وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ومعروف هذا هو التوحيد وهو التوحيد الأصل أما الثاني توحيد المتابعة بمعنى توحيد المصدر, توحيد المصدر مصدر الدين فلا يوخذ الدين إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان رسول الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله اذا فالاولى ان نسميهما اصلاني او نقول بانهما اصلاني او نقول توحيدا نعم كما لا يميل غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيلا ان ولا يقف تنفيلا امره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه فإن أبينوا له نفده وقبل خبره وإلا فإن قلب السلامة فوضه إليه وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه وسما تحريفه تأويلا وحلا وقال يؤوله ونحن ونحمله لان هذا, هذا الانحراف التلقي نجده واضحا في سير كثير من الامه الانحراف التلقي وهو اخذ الدين عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم لغيره عليه الصلاه والسلام أو الرجوع عند التنازع الرجوع عند التنازع إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا نجده واضحا في عدة طوائث من العوم أولها الفرق عموضة ابتداء من الخوارج والرافضة الشيعة الرافضة طبعا شعر وإن قرض نضطي إلا الرافضة ومن تفرع عالم والقدرية والمرجة والمعتزلة والجهمية والمشدهة والجبرية وأهل الكلام متكلمة العشاعر والمفردية ثم الفلاسفة والباطنية كل هؤلاء وإن سلم بعضهم بالمبدأ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله إلا أنه عند التنسيذ وعند تقرير الدين أو تلقيه أو الأخذ به أو العمل به نجده يتلقى من دون الرسول صلى الله عليه وسلم بغير هدى ولا بصير ثم في الأون الأخير ظهرت نزعات جديدة تمني الى هذا الاتجاه وهي الرجوع الى اصحاب الشعارات او رجوع اصحاب الشعارات الى شيوخهم والى رؤوسهم وقاداتهم مقصود بها الشعارات الشعارات التي ينضي تحت لواءها جماعات من الناس تضع لنفسها مناهج وتضع لنفسها أصول تعقد عليها الولاء والبراء وتحكمها عند الثلاث وترجع إليها في بعض أمور دينها أو في أمور الدعوة نحو فهذه الشعارات واللواعات أيضا وقعت فيما وقع فيه أولون فإذا جاء الخبر عن الله تعالى وعن صلى الله عليه وسلم أرجعوه إلى أصوله فأنوافق أصولهم أخذوا به وإن خالف أصولهم برروا لمخالفته برروا لمخالفته بتأول أو بتفسير شاذ أو باحتجاب بواقع أو بقول شيخ أو نحو كما أن هناك طائفة ثابتة وقعت لكنها أخف من غيرها وهي متعصبة المذاهب متعصبة المذاهب وقعوا في التلقي عن من دون الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليهم مع تسليمهم بالمبدأ لكن التسليم بالمبدأ يمثقر لأسلوب العنى كما متعصبة المذاهب أحيانا يأتيهم الدليل اللي يخالف أذهبهم ويثبت أنه صحيح وأنه غير منسوخ خلال آخره من, من القواعد المعروفة في ثبوت الدليل وثبوت دلالته ثم يعرضون عنه ويقولون هذا ما يتمشى مع القاعدة التي قال فيها فلا وأحيانا ينسبون القاعدة إلى إيمان من أئمة الدين الذين لا يرضون هذا, هذا الأسلوب كالإمام بحنيفة أو مالك والشافع أو أحمد ولذلك وجد في شوارف المذاهب ما يخالف الإسلام أصلا وسبب ذلك أن طائف طائفة من المتأخر المذاهب حكموا القواعد ولم يحكموا النصوص أحيانا وعلى سبيل المثال وليس على سبيل قدح لطائفة لكنه إنسانا وأضحني أو بعد أنسل أفرهن وقد يوجد في كل مذهب لكن أجده في أحد المذاهب واضح جدا خاصة من بعض المتسرين إلى هذا المذهب المتعصبين له مذهب الأحناف طبعا مذهب الحنف في المذاهب السنة وفي أتباعه وفي خير كثير وكثير منهم من عامة الأسلام لكن وجد المتعصبين متعصب شديد من أمثلة وجود طائفة منهم الآن نراهم في الحرم وفي لا يتمون الركوع بلهم ما يتمون الركوع ركوعهم كركوع الرافق أو بعض الرافق إذا رفع رأسهم من الركوع ما يكاد يتم بل أحيانا مجرد إشارة يفوق يهوي ويسكي ما استكمل سمع الله يمحمده ولا استكمل الدعاء ولا حتى اعتدم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رجعنا إلى أصل هذه هذا العمل وجدناه يرجع إلى قواعد عند المذهب الحنفي ولا يرجع إلى نص شرعي صريح أو صحيح أو يرجع إلى نصوص لا تسكت وأثار تنقضها السنة العملية المتواترة لأن الصلاة من أعظم شعائر الدين التي تواتر نقلها عن نبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يمكن لأحدا أن يخفى عليه شيء من واجباتها وركانها الصلاة من أعبرز شعائر الإسلام التي بقيت كما كانت في المسلمين إلى اليوم إلا من حرفه وبده هذا المثال يعني متعصب المباهر نعم نترأ فلان يلقى العذب ربه بكل ذنب ما خل الإفراق بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي خلام وكلامه ومذهبه بل كان القرب المبادرة إلى امتثاله من غير التفاة إلى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي قلان بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارب نصه بقياس فلتهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيار يسميه أصحابه معقولا نعم هو مجهول وعن الصواب معزود ولا يوقف قبول قوله على موافقة كلان دون كلان كائنا من كان قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عم بن شعيف عن أبيه عن جده قال لقد جرست انا وأخي مجلسا ما أحب أني به حمر النعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجه يرنيهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم اختلافهم على أنبيائهم وضربهم, وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما نزل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه محسن. هذا فيه إشارة إلى منهج أو قاعدة في التعامل مع النصوص أرى كثيرا من الناس بل حتى بعض قلاب العلم في هذا الزمان لا يتأدبون بأدبها وهي مسألة عرض النصوص الشرعية من الجبل والمراء والخوض في المسائل العلمية غير البيينة أو التي تحتاج إلى الاجتهاد بشروطه والتفكر فيها في المجالس أو الكلام فيها بغير علم نعى مضرب النصوص بعضها ببعض أقول كثير من الناس اليوم يتساهل فتجري أحيانا حديث أو مسائل علمية في بعض المجالس فتجد كل واحد من الحاضرين ينتزع دليلا من القرآن وآخر دليلا آخر وآخر من السنة ويضربون الأدلة بعضها لبعض بدون أدب مع كتاب الله تعالى ومع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبدون اعتبار لأصول الاجتهاد ووصول الأخذ النصوص. ودون تورع عن القول على الله بغير علم ومع الأسف أن مثل هذه المسائلة أيضا كثير ما تؤدي إلى الخصومات والمراء والجدل والنزاع وأحيانا تؤدي إلى اكتشاه مع أن ابتداء الأمر بهذا السورة خطأ فضلا عن أن نهاية تؤدي إلى الإسم فعلى هذا يعني ينصح الناس وعلى هذا تثار هذه المسألة كثيرا بين طلاب العلم بعدم التساهل في أخذ المسألة العلمية لغير نهج السليم ثم في ضرب الأدلة بعضها ببعض فتجد من يعني كثير من الناس من يعني السهولة عنده ومكان أن يأخذ آيات ويستدل بها على أمر يراه هو من جرد رأي بدون هل هذا الوجه يستدعى صحيح وهل الآن يتدل على مبني هل هي ناسخة أو منسوخة ثم هل هو ممن يملك الاجتهاد ويعرف نساء دله وكيف يجمع بينه إلى آخره كل ذلك لا يراعى كثير من أحاديث الناس الوجه فيمضي إذا كم الله على هذا الأمر لأنه كما رأيتم بدأ يستفحر ويكثر في الناس حتى أنه جروى عليه حتى العوام والشباب الصغار والنساء لكثرة تعلم الناس وكثرة القرى فيهم وقلة الفتر فأخذوا يضربون الآيات بعضها البعض والنصوص بعضها البعض وكل ياتي وينتزع الدليل على هواه وأحيانا يعني يستدلون بطرق غريبة جدا لا تتناسب مع حتى فهم العربية فضلا عن أصول الاستبلاء يعني يكون بآيات يفسرونها مناء هواه وعيضا حديث يعني يذكرون الحديث ثم يفسرونها علىها الله وأنا مجبوروا على دناء الله فأنا نجد التحاقب فشر ألامي أعمال هذا نوع من امتشار هذا الظاهر خط الصحافة والصحفيين في الأدلة والاستدلال والجرأة على أحكام الله تعالى وعلى أحكام الشرع وعلى قضايا الأمة الخطيرة وما هو من أمور العلم الشرعي الجرأة عظيمة جدا ولا الصحافة مظهر من المظاهر ما يحدث في المجتمع وين كانت الصحافه يعني في الغالب انها مجروحه العداله اصلا ابتداء لكن الناس راصوا فيه من عداله ونحن نحن ننصح الناس ان الصحافه ما تنصح يبغى ان ترجع الصحافه يبغى ان ترجع انتبهوا الاولاد عن الجره على دين الله تعالى وعلى احكامه ننتهي الى رنفي كتاب تحويه وننتقل الى الدرس الثالث وقبل رحمه الله تعالى ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإكم والبغي بغير الحق وأن تشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليك فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وان لم يعلم هل خالفه او وافقه لكون الان كالكلام ذلك الكلام مجملا لا يعرف لا يعرف مراد صاحبه او قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصنيفه او بتكذيبه فانه يمسك عنه ولا يتكلم الا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير نعم في هذا المقطع قرر قاعدة قاعدة من قواعد الفقه في الدين وهي قاعدة عظيمة للحقيقة وتشمل عدة مسائل المثلة الأولى تحليم القول على الله بغير وهذا يعني أن من تكلم في أصول الدين وفي مسائل الحلال والحرام وفي الأمور الشرعية فإنه قائل على الله فإن كان كلامه عن علم وعن دليل وافق الحق وأصاب وإن كان كلامه عن غير علم ولا, غي ولا دليل فقد أخطى في قوله وإن أصاب أو وإن وافق الحق حينما يوافق الحق تخرصا لا ينفعه ذلك فهو قول على الله بغير فإذا لا يجوز القول على الله في مسائل الدين ولا غيرها لكن مسائل الدين هي مقصودة هنا لا يجوز القول بأن هذا حق أو هذا باطل أو أن هذا حلال أو هذا حرام أو أن هذه هي العقيدة أو أن هذا مراد الله إلا بعلم طبعا وسيلة العلم بالنسبة للمسلم المتكلم فتأتى لأمور أولها أن يعرف الدليل والدلالة يعرف الدليل ووجه الاستفلال وثانيها أن يكون الأمر مما هو معلوم من الدين بالضرورة أو بالإجمال كتحريم الكذب مثلا تحريم الزينة تحريم الربع ونحو ذلك فهذا معلوم للضرورة حتى لو لم استحضر الوا... الإنسان الغليم لأنه نقل بالإجماع وتواطع أو يكون عن... عن... عن نقل عن إمام هدى عن عالم يقتدى به فلمانع على أن يسند القائم ويقول قال العالم أو قال الشيخ فمن هنا في هذه الأمور تسلم يتسلم أو تبرع الذمة ويسلم الإنسان من القول على الله بغير الذمة أما بغير هذه الأمور فإنه إذا قال في مسألة الأمور الشرعية أن الله أراد كذا أو حرم كذا أو حل كذا أو هذه عقيدة أو هذا هو الحق دون أن يكون عن هذه الطرق الدليل مع فهم الدليل أو أنه معلوم بالضرورة أو عن كدوة فإنه بذلك يخطئ الأمر الثاني والمسألة الثانية أن يجب على الإنسان على المسلم أن يعتقد أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والصدق مطلقا وما عداه من سائر كلام الناس في بنظر فيعرض على هذا الحق والصدق فإن فهو كذلك حق وإن لم وافقه فهو ليس بحق المسألة الثالثة إذا أشكل الأمر بمعنى أن المسلم أشكل عليه هي مسألة من المسائل أشكلت عليها يعرف هل هي حق وتوافق الحق أو هي باطل بدل وسعه تكلف في البحث عن الدليل سأل أهل أل ولم يجد وسيله لم يتبين له وجه الحق فإنه بذلك يتوقف ويسعه التوفق والتوقف والإنساك فلا يثبت ولا ينفي ولا يحلل ولا يحرم ولا يقول هذا حق ولا باطل يقول الله أعلم أو لم يتبين للأرض وهذا منهج السلامة الذي عليه الحق إذن لا يتكلم إلا بالعلم والعلم لا يكون علما إلا إذا قام عليه الدليل هذه قاعدة مطلقة أو عامة كذلك الناخع من العلوم الشرعية هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أما العلوم الدنيا كما ذكر الشيخ وهي المسألة الأخيرة فإنها تضبط في أمورها في عموماتها بالشرع في كونها غيات أو وسائل كونها مثلا تفيد أو تفيد إلى آخرها هذه تضبط بضوابط الشرع لكن تفصلتها أمور علمية مبنية على عالم الشهادة لا تتعارض مع علم الغيب وليست أيضا من الأمور التي وردت فيها نصوص الشرع تفقيدا إنما وردت فيها نصوص الشرع على وجه الإجمال علوم الدنيوية ومسمى بالعلوم الطبيعية والعلوم المادية فهذه ليست محكومة بنصوص جزئية فقول لنا مثلا هذا لا بد أن يساوي ذاك أو هذا مثل ذاك أو نحو ذلك مما هو أمر تلصيلي إنما تحكم بالغيات الشرع وقواعد الشرع ونصوص الشرع العام لا تخرج عنها تحكم بها ثم أن هناك من العلوم الدنيوية ما يكون فيه نوع اشتباه من العلوم الشرعية تختلط مسائله وواصوله وقواعده وجزياته بالعلوم الشرعية وهذا لا بد أن يكون للشرع فيه رأي حتى في بعض تفصيلاته وهو ما يسمى بالعلوم الإنسانية بعض الناس يزعم بعض المفكرين وبعض المثقفين حتى من المسلمين يزعم أن العلوم الإنسانية لا دخل للشرع فيها علوم الاجتماع، علوم السياسة، علوم الاقتصاد ونحو ذلك علوم التاريخ، الحضارة كل العلوم الإنسانية وأنها إنما تحكم لقواعدها عند المخصصين وهذا خطأ فادح ان بنى عليه في العصر الحاضر أخطاء كثيرة في مفاهيم المسلمين وأعمالهم دولا وأشعوبا مما تركتب عليه أخطاء قد يصعب علاجها إلا بعد سنين وأجيان وسبب ذلك عزل العلوم الإنسانية عن علوم الشرع العلوم الإنسانية محكومة بالفكه الإسلامي جملة وتفصيلة ليست كالعلوم الطبيعية والمادبية العلوم الإنسانية لابد أن تحكم بالشراء جملة وتفصيل ولابد أن تنطلق من منطلقاتها الأساسية في قواعدها وفي أصولها وفي أهدافها وفي مسائلها الجزئية وفي أحكامها وفي تطبيقاتها لابد أن تنظم بأصول الشراء والفقه الإسلامي والفقه ثري بهذه الأمور بل أغلب الفقر في عمول العلوم الإنساني أغلب الفقر الإسلامي إذا استثنينا منه العبادات أغلبه وجله في العلوم الإنساني في العلوم الاجتماع وحوال الأسرة وفي علوم الاقتصاد والبيع وفي العلوم الحاطروب والجهاد وفي علوم السياسة والحكام السلطانية وغيرها والإمارة والبلاية وغيرها كل ذلك من علوم اجتماعية فعزل العلوم الاجتماعية في عصرنا الآن عند المسلمين عن أحكام الشرعة التفصيلية وعزلها عن الفكر باعتبر كارفة أوقعت المسلمين في كثير من الأخطاء والمفاهيم الخطيرة التي أدت إلى الوقوع في انحرافات يصعب علاجها إلا بعد حين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام هذا من باب الاستعارة إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء أي لا يثبت إسلام من لم يسلم بنصوص الوحيين وينقاج إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وهذا كلام جامع نافع وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت فلزم القدف في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقة لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما خلفت فيه المفت الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت هذا مع علمه أن ذلك المفت قد يخطأ أظن المثل إن شاء الله وعلا وخلاصته أن العقل مع الشرع كالعام مع العالم وذلك أمر في ظني أو في نظري أنه بدأ فإن الشرع هو الذي يسمى علم والعقل لا يعد أن يكون وسيلة للم ليس هناك إنسان يجتمل على العلم دون تعلم ودون تعقل إذن في العقل لا يتصور إلا أن يكون وسيلة للعقل بدليل أن غير العقل لا يعلم شيئا وبذل أن الناس علومهم بقدر عقولهم أن الناس تأتي علومهم بقدر عقولهم ثم أن العقل ليس بذاته يشتمل على العلم إنما هو كما قلت وسيلة إلى العلم هذا أمر يدرك كل عقل العقل نفسه يقول ذلك العقل وسيلة إلى العلم فلذلك العقل لا يولد عالما إنما يولد بعقله مستعدا للعلم هذا الاستعداد الذي يتعقل به يعتبر وسيلة فإذا وجد, علم إذا وجد علما حصله وكسبه وإذا لم يجد علما فلا يمكن بمجرد عقل أن يكون عالم العقل لو لم يجد معلومات ما صار عالم ولو لم يجد أيضا وسائل تعينه من تفكير وإدراك وتفكر وبصر وسامع ولمس وغير ذلك من آنواع الإدراكات لو لم يجد وسائل العقل ما استطاع أن يعلم شيئا فالله عز وجل ركب العقل آلة ووسيلة إذن فإذا كان عمر كذلك إذا كان العقل وسيلة والشرع نعني بالشرع الوحي كلام الله عز وجل وكلام رسولي صلى الله عليه وسلم فلا يتأثى أن يجهل, أن يجهل أحد من الناس هل هذا الفارق لا يمكن لأحد من يجحد أو يتأتى يجهل هذا الفعل وهو أن الشرع هو العلم وأن العقل وسيلة إذا كان الأمر كذلك إذن فكيف تأتى يكون الوسيلة أقوى وأقدم وأجدر وأهم من الأصل نفسه فعلى هذا تقديرنا العقل على الشرع عند المتكلمين إنما هو انتكاسا عندهم في الفطرة وانتكاسا في الفمههيم ووهم جرهم إليه الفلاسفة والفلاسفة دائما إنما يعيشون أوهام الفلاسفة لا يعيشون عالم الواقع فلذلك الكلام في الواقع لا يعد فلسفة الكلام وإن تجوز بعض الناس سماه فلسفة فإنه من باب التجوز الفلسفة أوهام وخيالات فلذلك لما خضعوا لهذه الأوهام والخيالات خالفوا البدهية وقالوا أن العقل مقدم للشعر الشرع لما قلهم لماذا قالوا لأن لا نعرف العقل إلا بالشرع لكن يقال لهم الشرع شرعا وهو علم سواء وجد العقل أم لا يوجد لكن العقل هل يستطيع أن يدرك علم بدون شرع علم حقيقيا يتوصل فيه لعالم الغيب وإلى أصول الدين وإلى الحق الذي يريده الله عز وجل وإربار هل يستطيع العقل؟ لا يستطيع العقل قبيل في مدركات يمور الدنيا ومع ذلك نخطئ فيها ويقع في أخطاع شنيعة قد تهلك البشر فكيف يمور الريب والدين إذا تسليط العقل على الشرع في أمور الدين أمر يعد مناقضا العقل السليم ونكتب الفطرة والتفكير وما هو إلا من خبالات وخيالات الفلاسفة تأثر بهم التكلم نعم والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره طبعا يقصد صدنا العقل السري ولا هناك عقول منكوسة ما تترك أبدا هي قد لا تسلم بالوحد لكن العقل السليم إذا أوتيه للإنسان أدرك بالظهور أنه يجب التسميم لخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأمل هذا المثل قبل أن يولده من أجل ما نرجع عليه مرة أخرى هنا سيضرب المثال لحال المتكلمين الذين زعموا أنهم سلمون للوحي وللقرآن ثم بعد ذلك وضعوا قواعد ترد بعض معاني القرآن ومعاني الوحي نعم. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قد حن علمنا به صدقك فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هدى ولا علما لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرضى منه الرسول بهذا بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ وقال فهل على الرسول إلا البلاغ المبين وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حاميم والكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين ما كان حديثا يفسرا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ونزلنا عليك الكتاب سبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونظائر ذلك كثيرة في القرآن فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا والثاني باطل وإن كان قد تكلم على الحق بألصاب مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف العظيم فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم نعم هذا إلزام واضح لأصحاب الاتجاهات الكلامية ومن سميهم الآن في العصر الحديث الاتجاهات العقلية أصحاب الاتجاهات العقلية على مذهب المتكلمين تماما في موقفهم الإجمال من الدين لا أقصد بهم أولئك الذين تزندقوا وخرجوا عن أصول الإسلام إلى تيارات وأفكار لا تنتسب للإسلام إنما أقصد كثير من المفكرين من يسمون بالمفكرين الذين يحسبون على المفكرين الإسلاميين أو ربما بعضهم يكون من رواد الحركات الإسلامية الحديثة أصحاب هذا الاتجاه العقلي هم تماما على مذهب المتكلمين الذين يرد عليهم الشيح هنا ورد عليهم السلف في مسألة الاضطراض في الموقف من الدين ثم تحكيم العقل والتسليم له والشك لما يظهر عندهم التعارض بينه وبين الشرع فهناك الآن مواقف فاضحة لمنثال هؤلاء تجاه كثير من قضايا الدين سواء من النصوص أو الأصول الشرعية أو مناهج السلف في العقيدة والولى والبراء وغير دانية فأكثرهم إذا جاء ما يصادم تفكيره أو معلوماته من أمور الشرع سواء كان في الآيات أو الحديث قال هذا لا يعقل فبعضهم يذهب إلى التاويل المتكلف وبعضهم ربما يرد النص ولا يباني ومن هنا نادى بعض من يسمون بالفكرين الإسلاميين المعصرين نادى لوضع معزين جديدة لنظر إلى النصوص الشرعي غير الموازين التي عمل بها السلف خاصة في السنة والأحاديث وقالوا ينبغي أن نعيد النظر في تصحيح الأحاديث وتقويمها وجعلوا من الضوابط التي اقترثونها في تقويم الأحاديث أنهم قالوا إنما لا يوافق العقل ولا يستقيم عند أهل الفكر فيرد من الأحاديث فضربوا ذلك أمثلة من الأحاديث الصحيحة المقطوع بها في البخاري ومسلم وغيره فجان العقل هو المحكم بل ربما يكون المتكلمون الأوائل أتقى وأورع وأكثر أدباً مع النصوص الشرعية من المعاصري لأن الأوائل يتكلم في معارضة العقل فيما ربما يخفى على بعض من تنطلس فطرتهم أو يتأثرون من الفلسلة ولم يعارض الواضح الجلي من نصوص الشرع أما المعاصرون فقد عارضوا الواضح الجلي من نصوص الشرع واقترحوا أساليب وسائل للأخذ بالدين غير الأساليب والوسائل التي ارتضاها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ثم نُكِلت عن الصحابة جيلاً بعد الجيل إلى يومنا هذا إذن فالعقلانيون الذين يجبون رفعوا لواءات تقديم العقل في العصل الحاضر وانتداد للعقلانية القديمة التي تقدم العقل على الشرع لكنهم وسعوا هو وجروا هذه الاعتراضات حتى على الأحكام الأوائل لم يكن عندهم اعتراض في الأحكام كانت أكثر مسائلهم في غوامض العقيدة أما هؤلاء الذين يعيشون الآن بين ظهرين المسلمين فقد سحبوا هذا حتى على مسائل الأحكام فردوا كثير من الأحكام المتعلقة خاصة بما يتعلق بالمرأة ومتعلق بالأحكام الولاء والبراء مع الكفار والبساق وأهل البدع وما يتعلق ببعض الأخلاقيات فإنهم يعترضون عليه دعوة أن هذا ليعقل أو لا يستقيم مع أحوال البشرية اليوم أو ترفضه المدني الحديثة أو نحو ذلك وكل ذلك اعتراضا عقليا على نصوص الشرع وكثير من أمور الدين القلاصة أن هذا الاتجاه لا ينزل في الأمة إلا أنه الآن أكثر ضررا وأوسع في تخطيه لأصول الدين من المذاهب القديمة ربما تأتي مناسبة إن شاء الله الحديث عن بعض هذه الاتجاهات في مقام آخر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده قال رحمه الله تعالى قوله فمرام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان هذا تقرير للكلام الأول الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم قال تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِ فَكَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وقال تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ سَيْطَانٍ مَرِيدٍ وكتب عَلَيْهِ أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليبل عن سبيل الله له في الدنيا حزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الفريق وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى غير ذلك من الآيات الدى على هذا المعنى وعن أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا رواه الكرمي وقال حديث حسن وعن عائسة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم حرجاه في الصحيحين ولا شك أن من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدي خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله قال تعالى أصرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورس الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القنوب وخير لنفس تعصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيس وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة سرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي سرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحضوض النفس فحق. الكلام هذا تفسير لقوله من ثلاث فرط يقول إنما دخل فساد في أول الصفحة إنما دخل من في العالم من ثلاث فرط طبعا لا يعني أن الفساد لا يحدث إلا من هذه الثلاث لكن ابتداء الفساد في الأمم في الغالب أنه يبدأ من هذه الأصناف الثلاثة الصفحة الأول الملوك والسلاطين الجورة أصحاب الجور والظلم فهؤلاء يشرعون ما لم يشرعه الله فيفتنوا الناس ويحدث منهم ما يحدث بالسياسات الجائرة كما ذكر والصول الثاني أحضروا السؤال لهم العلماء السوء العلماء الذين يسيرون في علمهم على أهواء الناس على أهواء السلاطينة وغيرهم أو ينسيرون على أصول فاسدة كأصول الكلام وأصول الفلسفة وغيرها كلمة أحبار السوء يعني علماء السوء علماء السوء يشمل أصناف الصنف الأول العلماء الذين يفتون بغير علم أو يختون عن هوى إما أن يتابعون الظلمة في ظلمهم أو يشايرون الناس إما يريدونه من الشهوات والملذات او يطاولون عهدهم فيفتون بغي غير فيه ويبلون والصنف الثاني او الصنف الاخر من احبار الشوع الذين يتلقون العلم على غير مصادره الشرعيه ويزعمون ان ذلك علما شرعيا وينسبونه للاسلام وحولين في في هذه الامه طوائف اولها الذين اخذوا علم الفلاسفه وزعموا انه علم يفوق علم الكتاب والسنه أو يحكم فيه يحكم في ما يرد من الكتاب ما يرد الكتاب والسنه يجعلونه هو العلم الفاضل الذي تتطلع اليه الذي يتطلع اليه العقلاء ومن ومنها الصنس من يضعون القواعد العقليه من عند انفسهم او ما يسمى بالرأي او المعقولات ويجعلونها اصول يرجعون اليها نصوص الكتاب والسنه ويجعلونها هي المحكمه فيها كما يدخل في احبال السوء يصنف ثالث وهم الذين يجارون الناس فيما يريدون يجارون الناس فيما يريدون سواء يجارون اهل السلطان والجاه او يجارون عامه الناس اهل الجهل والشكا والغوغاء والرعاع فيجذبون الناس بالبتاوى الفاسدة من أجل الشهرة أو من أجل الشهوة أو من أجل التسلط أو نحو ذلك والصنصة الفريق, الفريق الثالث أحبار الرهبان والمقصود بهم العباد المتعبدة الجهلة المتعبدة الجهل انما عبر بالرهبان لأن أفسد الناس أو أفسد العباد الذين ظهروا في الأمم هم عباد النصارى فقد أفسد الدين والدنيا كما أنه في الفرقة الثانية بالأحبار لأن أحبار اليهود هم أكثر أو أفسد من ينتسب للعلم من أتباع الأنبياء أفسد من ينتسب للعلم هم أحبار اليهود فالرهبان المقصود بهم العباد المتنسكة الذين يعبدون الله على غير هدى يعبدونه بشرائع وضعها لأنفسهم تعبدوا بما لم يتعبدهم الله به لترك أشياء لم يأمر الله بتركها أو بفعل أشياء لم يأمر الله بفعلها فلذلك تركوا ما لا تستقيم استقيم معه دين الناس ولا بنياهم سواء العباد رغبان المصارى أو أي رغبان في أي أمة كالهنود والمجوس وغيرهم كلهم فيهم رغبان أو عباد هذه الأمة الأوائل الذين انبثق منهم التصوف فإن هؤلاء أولا تعبدوا أو وضعوا لأنفسهم من العبادات ما لم يشرعه الله من الصيام والصلاة والأذكار وغيرها ما لم يشرعه الله ثم أنهم أيضا تركوا ما شرع الله فحرموا على أنفسهم وعلى غيرهم الحلال بل تركوا ما لا تستقيم الحياة إلا به فعذفوا عن علم الشرع بل عن العلوم كلها وتعبدوا الله بالجهل وظنوا أن هذا هو صراط نستقيم فبذلك ضلوا وأضلوا وتعبدوا الله بترك الزواج مثلا وهذا ما تفتد به الحياة لو أن الناس كلهم تركوا الزواج انقطعت الحياة وما عبد الله وتركوا مخالطة الناس بدعوة الانفراد بعبادة الله عز وجل مع أن مخالطة الناس وجهابهم والدعوة ودعوتهم لله عز وجل والصبر على الأذى في هذه الدعوة هو الحق الذي أراده الله ان اعتزل الناس لدعوى ان هذا لغيابهم فكان في اعتزال شر عليه وعلى الامه فترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك تعليم الناس وتعلم التعلم من الناس وغير ذلك من الامور التي ادخلها الرهبان والتي ادت اوجدت الطرق الصوفيه التي الآن هيمنت على أكثر الامه الاسلاميه توقعتها في الذل والهوان والانكاس والجهل والبدع والخرافات وهي قرينة الرافضة من تصوف القرينة الرافضة على أصول كثيرة من الجهل والحمق والتعبد بغير ما شرعه الله وترك ما, ما شرعه الله وغير ذلك مما هو معروف إذن هذه الأصناف الثلاث تشمل جميع فرق الأهلاء وأهواء إنما هذا هذه الأصناف هي الأسلاف الرئيسة الأولى انحراف الأمم عموما وحراف هذه الأمة على وجه الخصوص سياسات الجائرة من السلاطين ثم أحبار السوء الذين يذينون الشر للسلاطين وللناس ويصرفون عن الخير باسم الشر ثم المتعبد الروهبان الذين لبسوا على عرم المسلمين وعلى كثير من أبنائهم بما يبهرونه من زهد وتورر وهو زهد كاذب وتورر كاذب نعم فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال أصحاب الذوق إذا تعارض, إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف مع في الحقيقة هذه قواعد لهؤلاء تعتبر فعلاً هي مناهجهم أو خلاصة مناهجهم هذه الأصناف الثلاثة ذكر الشارح هنا رحمه الله بإسلوب بيّن جلي وبإيجاز بالغ مناهج هؤلاء في هذه الأصناف الثلاثة الأولون أصحاب السياسات الجائرة يدعونا قد يدعون أنهم يحكمون بشرع الله على الجرد لكن إذا تعارض السياسة مع الشرع قدموا السياسة وهذا أمر واقع عليه أكثر السلاطين الجورة قديماً وحديثاً خاصةً في عصرنا فإن أغلب الأمة الإسلامية تحكمها أنظمة وتحكمها سياسات تأخذ بهذا المبدأ إن اعترفت بالإسلام أو إن بعضها بالإسلام فإنما يأخذ بهذا المبدأ وهو مبدأ فقديم السياسة وما يسمونه بمصالح البلد والوطن وما يسمونه بمصالح الدولة أو بمسائرة الأمم أو بمسائرة أحوال الناس إلى آخره على الدين وعلى الشرع فهذه قاعدة عند السياسة الجورى الذين لا يأخذون بدين الله عز وجل وليحكمون شرع الله قاعدة عندهم حتى اليوم بل هي اليوم قاعدة واسعة أكثر من ذي قبل فإذا كان هذا الكلام كلام الشيخ السلام من تيمية هو ثم أخذه الماء بالعز في ذلك الوقت فكيسد وقتنا هذا والصنف الآخر الذين يقوم منهجهم على اعتماد العقل مصدر المصادر التلقي فإذا تعارض مع الشرع أخذوا بالعقل وجعل الشرع محكوما عليه بحبايبي احكام العقل المقسم الناقص المحدود وسلفئه الثالثه اصحاب الذوق الذين هم المتصوفه ومن نحا نحوهم كما زي ذكرنا فانهم دخلوا ادخلوا من مصادر الدين ما لم يكن منه fa الدين بهذه المصادر وهو وهذه المصادر هي الذوق والكشف ونحو ذلك من المصادر التي زعموا أنها تكون هي المرجع عندما تأتيهم النصوص أو الأثار عن السلف بل إنهم قد لا يعملون بالنصوص الشرعية من كتاب السنة ويعملون بما يقول به شيوخهم وما يقول به سادتهم أو ما يسمونهم بالأولياء حينما يهذون بهذيان قد يفسد الدين والدنيا والعجيب أن المتصوذ حتى اليوم لا يناقشون ما يصدر عن شيوخهم لا يناقشونه حق وضاطل بل ينفذونه مهما كان حتى ولو كان أمر بفسد حتى لو كان يتضمن الأمر بالفواحش فعلوه وتأولوا وإذا جاءتهم الآيات لو أعناقها وصرفوها إما برد وإما بتأول وإما بنعوى أنهم لا يفهمون أو أن لها مفهوم يرجعون فيه إلى شيوخهم كذلك إذا جاءتهم الأحاديث وآثار السلف يوقفوا في هذا الموقف ثم يردون الأحاديث وآثار أو يؤولونها أو يرجعونها إلى شيوخهم ويقولون لا نعمل بهذا الحديث ولا أي حتى نرجع إلى الشيوخ فإذا يكون المعول عندهم على الذوق والكشف والذوق يتضمن أشياء كثيرة والكشف يتضمن أشياء كثيرة منها الرؤى والأحلام ومنها الهديان عند الرأس وعند السماع ما شمونه بالسماع بل حتى أن بعضهم يأخذ بهذيان المخبولين هناك طائفة من الناس يكون عندهم شيء من ضعف العقول وهم عقلاء المجانين أو مجانين العقلة أو ما يسمون ببعض الناس اللي عندهم نوع من الهشترة والهستيريا هؤلاء عند الصوفية لهم في الصيصة ويزعمون أنهم لا يتكلون إلا بحق ويقولون الحق حق وفي مصر وفي بعض أجزاء السودان سمونهم مجذيب وناس فيهم نوع من جنون أو نوع من خلفة العقل هؤلاء يتعلقون بهم ويقدسونهم ويعطونهم من الاعتبار أكثر مما يعني يقذرون عليه فعليه حال المهم أن هؤلاء يعطون الرجال من القدر والاعتبار أكثر مما يعطون الشراء أبي حامد الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله عليه قال رحمه الله تعالى ومن كلام أبي حامد الغزالي ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه تحيا علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو منذوب إليه فأعلم أن للناس في هذا غلو وإسراطا في أطراف فمن قائل طبعا قبل أن يبدأ فصل غزالي أحب أن نبه إلى أنه رحمه الله الطرق اضطرد اضطراما شديدا كعابة المتكلمين الذين لا يستقرون في عقائدهم على شيء وإن كان في كمثلة كلاما هنا يعني أنصف لكنه اضطرد فهو في بداية كلامه وصف مذهب السلف أو يشعر كلامه بوصف مذهب السلف بأنهم غلوا في رد علم الكلام أو أنهم أسرفوا في رده ثم بعد ذلك رجح قول السلف في رد علم الكلام وتحريبه ثم يعود مرة أخرى في بعض عباراته ويرجع وكأنه يعني لا يزريد أن يستقر على الرأي وان كان في الجملة في آخر حياته وكما هو ظاهر من غالب كلامه الذي سنكره الآن أنه رجع عن علم الكلام ورأى أن مذهب السلف هو الصحيح وهو الأسلم والأعلم والأحكم لكن مع ذلك بقيت عنده لوسات كلامية فجعلت نفسه تتعلق بعلم الكلام ولو بعض التعلق نعم. فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام ومن قائل انه فرض اما على الصفات واما على الاعيان وان وانه أفضل الأعمال الاعمال القروبات فانه تحقيق لعنى التوحيد ونضال عن دين الله قال و